<تصفيق> الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله و لي الصالحين واشهد ان نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد يقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إنها دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فاستجاب الله عز وجل دعوة خليل الرحمن فبعث الله خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام. شرفنا الله عز وجل فجعلنا من أتباعه ومن المنتهجين نهجه والمستنين بسنته والمدافعين عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يريدنا حوضه الأصفى وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا لو عرفوا لو عرفتم حديثنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخترت هذا العنوان في هذا ال في هذه اللقاءات الممتعة مع إخوان الأفاضل من الدعاء واخترت هذا العنوان لماذا يعادونه يعني هؤلاء الذين يعتدون على جناب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو بالسخرية أو بالهمز أو باللمز أو التنقص من قدره عليه الصلاة والسلام هذا العداء السافر لماذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقتنا يا جماعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوحي إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحنث أي يتعبد قبل البعثة يذهب إلى غار حراء يجلس فيه ليالي كثيرة يتعبد لله عز وجل ينظر في السماء وخلق الله تبارك وتعالى يرى أن هؤلاء أهل الجاهلية على باطل وليس على حق وليس على دين لكن الله تعالى لم يكن قد أوحى إليه بعد وفي ذات ليلة من ليالي رمضان المبارك وهو في غار حراء بعيدا عن أجواء الجاهلية ورجسها وخبثها فجأه الوحي ونزل عليه جبديل عليه السلام بهذه السورة المباركة عندما ضمه إليه، غطه فقال اقرأ، ثم أرسله قال ما أنا بقارئ،, غطه ثم, قال قال ما أنا بقارئ ثم في الثالثة قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، فتلع عليه أوائل سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فأول مرة يرى هذا الأمر العجيب العظيم فرجع إلى زوجته خديجه وقال لها لقد خشيت على نفسي زملوني زملوني فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم الخبر على خديجة انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان ورقة ابن نوفل يقرأ الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك ويعرف اللسان العبراني ونحو ذلك ويعرف خبر السماء فقال له قص علي ما رأيت يا ابن أخي فقال رأيت كذا وكذا وكذا فقال والذي نفسي بيده إن هذا هو الناموس <تصفيق> الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فلما سمع النبي ذلك عليه الصلاة والسلام يخرجوني أنا من مكة انا محمد ابن عبد الله أنا من ألقب بالصادق الأمين يعني هكذا كان يدور في خلدي لماذا يطردونني من بلدي يعني من أشق الأشياء على الإنسان العربي الذي تربى وسط أهله وعشيرته وقبيلته خاصة إذا كان مكرما محبوبا أو موسوما بالشرف ونبل الأخلاق أن يطرد كيف يطرد من قومه أو من بلدي قال او مُخْرِجِيَّهُمْ قال نعم ما جاء وتأمل ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا لكن ما لبس أن فطر الوحي وتوفي ورقة رضي الله تعالى عنه الشاهد هنا في الحديث قال له ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي حديثنا عن هذا السؤال لماذا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقتنا يا جماعة معادات الأنبياء, معادات الأنبياء بشتى أنواع المعاداة والعدوان لم تكن يعني صفة قريش فقط بل هي سيرة كل الكافرين على مدار الزمان من لدن سيدنا نوح عليه السلام إلى أن يدث الله الأرض ومن عليها سيوجد وسيوجد هؤلاء أعداء الأنبياء الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكف بربك هاديا ونصيرا ما من نبي ما من رسول بعثه الله وارسله إلى قومه بدعوة الإسلام إلا وجد في الناس من يعاديه من يناصبه العداء الله تبارك وتعالى يقول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 هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكي يصد الناس عن دعوة الأنبياء ويناصبون العداء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في, سورة في آخر سورة الزهريات ربنا ماذا قال؟ قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون يقول ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ربنا قال بعدها إيه؟ قال أتواصل به، يعني هل وصت كل أمة كافرة، الأمة التي تليها، أن تقول هذا عن نبيها الذي سيرسل إليها؟ يعني هل كانت هناك وصية متوارثة، يتوارثها أجيال الكفار جيلا بعد جيل حتى يناصبوا الأنبياء هذا العداء؟ أتواصل به الحقيقة؟ بل هم قوم طاغون، القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا الطغيان، مجاوزة الحد أنهم أرادوا الفجور كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى تنوعت أساليب العداوة للأنبياء يعني لما تقرأ القرآن وتقرأ السنة النبوية ترى ان العداء للأنبياء اتخذ صورا وأشكالا عدة منها السب ومنها الشتم ومنها السخرية ومنها الاستهزاء ومنها العدوان عليهم بالضرب ومحاولة القتل بل والقتل كل هذه الأشياء تمت من الأمم تجاه أنبيائها ربنا عز وجل يقول, يقول وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا يعني كلما رأوك يا محمد يستهزئون بك قالوا عن الأنبياء سحر ساحر مجنون كاهن شاعر وغير هذا من، وغير ذلك من الألقاب الاستخيفة الباطلة التي ألسقوها بالأنبياء بل كما قلت لكم قاتلوا الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله مرارا وتكرارا وفي بني إسرائيل كثير من الأنبياء قتلوا قتلهم بني إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون حتى لا يطول بنا المقام إحنا لما بنسمع يعني استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسخرية منه عليه الصلاة والسلام ورسمه بصور مشينة هذا يؤلمنا لكن السؤال الجوهري هنا في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء لماذا يفعلون هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولماذا ناصر الكفار العداء للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصا وللأنبياء قابله عموما للعداء هذا لماذا السب لماذا الشتم لماذا السخرية لماذا الانتقاص منهم؟ لماذا الأذى بالقول وبالفعل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يروح عند الكعبة ويأتون بسل الجذور يضعونه على ظهره عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الفضالات القذرة توضع على أشرف مخلوق خلقه الله عز وجل عندما يخنقونه حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام عندما يضربونه في رأسه وفي وجنته ويكسرون رباعية ويحاولون قتله مرارا وتكرارا ويوضع له السمو في الطعام عليه الصلاة والسلام الأنبياء قبله لماذا زبح يحيا ولماذا نشر زكريا كما قال عز وجل ويقتلون الأنبياء بغير حق أنبياء مش نبي واحد عدة من الأنبياء قتلهم بني إسرائيل عليهم لعائن الله لماذا هذا العداء السؤال الأول هذا السؤال الجواب الأول عنه وهذا أخطر الأسباب التي جعلت هؤلاء يعادون أنبياء الله عز وجل ألا وهو ما جاء به الأنبياء لازم نفهم دي يا جماعة كويس جدا لم تكن المشكلة مع الأنبياء شخصية المشكلة مش شخصية انما المشكلة في الأصل في الدين وفي المنهج الذي جاء به الأنبياء الأنبياء جايين بدعوة جايين بتعليم ومعا رسالة من الله عز وجل لإصلاح هذا الكون لاصلاح الخلق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في في الأرض خفافيش يكرهون النور يكرهون, النور، يكرهون الحق يحبون الباطل حياتهم قائمة على تعبيد الخلق على استعباد الناس حياتهم قائمة على الاستبداد حياتهم قائمة على الظلم، حياتهم قائمة على مص دماء الناس حياتهم قائمة على إضلا المستضعفين من الناس يأبون المساواى يون العدالة يأبون أن يعطى كل إنسان الحق لما جاءت دع الأباء بما يخالف اسم هذا الضاد بما يخالف أ هو أهم لازم نحفظ هذا الأمر مهم جدا الله تبارك وتعالى يقول في آية الكريمة يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا اسمعوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون هي ذي المشكلة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم المشكلة ان النفوس هوت الباطل النفوس تعلقت بالدنيا وشهوتها وملذتها المحرمة فلما يأتي النبي بدعوة ربانية لإخراج النفوس من الاستعباد والرق لهؤلاء المجرمين الطواغيط الظلمة وتعديدهم لرب العالمين لابد أن يسور هذا هؤلاء عليهم ويحاولون إسكاتهم بكل ما استطاعوا من ذلك إما التشغيب إما شراءهم. عرض الصفقات المشبوهة فإن لم يستجيبوا كان المقابل إيه؟ خلاص طالما لم تستجب لنا سنفعل فيك وفيك ما نستطيع من السخرية والاستهزاء والسب والشتم والضرب والقتل الله تبارك وتعالى يقول وإذا تتلم عليهم آياتنا بينات اسمعوا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بندله لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كان طلبهم الوحيد إيه؟ يا محمد عليه الصلاة والسلام إلغي القرآن ده وقات قرآن تاني سمي القرآن ما فيش مشكلة لكن المشكلة القرآن ده بتعليمه وأحكامه وأوامره ونواهيه مش مناسب لنا هيعطلنا عن مصالحنا هيعطلنا عن شهوتنا هيعطلنا عن استعباد الناس عشان كده في الآية الأخرى في سورة الإسراء آية جميلة جدا وتبين الموضوع بمنتهى الوضوح قال تبارك وتعالى وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَنْ أي لو فعلت هذا وَإِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا الله أكبر يعني فجأة محمد عليه الصلاة والسلام هتتحول من عدو يناصبونك العداء إلى خليل وصديق فبإيه الث لتفتري علينا غيره بدل القرآن ده ما تقولش إن ده حرام ما تقولش إن ده ممنوع وسنعرف إن شاء الله الأمثال الآن كم بقول لك قادة عامة مشكلة الأنبياء مش مشكلة شخصية مع الناس دول لا المشكلة الأصلية مشكلة المنهج اللي الأنبياء جبوه عشان كده لو تخلى الأنبياء وأتباعوا الأنبياء عن هذا المنهج وبدلوه وغيروه بما توافق أمزجة هؤلاء لا مانع عندهم ولن يناصبوك العداء حتى لو حتى لو سمته بسمه الدينية يعني ما فيش مشكله انك تسميه دين كلام ده مهم جدا ما فيش مشكله انك تسميه دين بس هيبقى دين محرف دين جديد دين جديد يتماشى ويتماها مع العولمه يتماشى ويتماها مع التصور الحديث للدين الجديد الدين الجديد الذي لا يعارض شهواتهم الذي لا يقول لهم لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا تعالوا بقى أمثلة أول قضية في قضية الهوى أن الدين كما قلت لكم أصل قضية الإسلام يا جماعة أصل قضية الإسلام تحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل إن ربنا يخرجك من الرق والاستعباد لأي شيء إلا لله عز وجل إنك تبقى عبد لله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يا رب أن الله وجتنبوا الطاغوت ده أصل القضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أصل القضية إنك لا تقول سمعا وطاع ولا تذعن ولا تنقاد إلا لله وحده لا شريك له وأن كل هؤلاء الأنداد أوامرهم تابعة لأوامر الله فإن أمروك بما فيه طاعة الله تطيع وإن أمروك بما فيه معصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة لما تبقى القضية هذه المحورية لا لم يسمحوا لهذا الدين أن يكون وبالتالي سيناصبون هذا النبي وأتبع هذا النبي العداء بكل أشكاله وصويره الله عز وجل يحكي عن قوم فرعون ماذا فعلوا قال سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون تأملوا وقال الملأ كلمة الملأ دي يقول لك الذين يملؤون عينك مالا ووجاهة وسيادة أصحاب المصالح أصحاب الدنيا أصحاب الوجاهة والسلطان المستفيدون من الدنيا هؤلاء الملأ الذين يتجمعون حول الحاكم حول الملوك ملوك الأرض كانوا مع فرعون القصة مش فرعون بس فرعون ولا معا يقول قال سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون اسمعوا جمع أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك في قراطة ابن عباس ويذرك وإلهتك مشكلة فرعون إنه كان بيقولهم ما علمت لكم من إله غيري انا الإله أنا الإله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاب أمن لأوله اسمعوه فلما يجي واحد ينزع هذا الثوب الباطل ويعري فرعون ويجعله في حقيقته أنه عبد مخلوق لا ما ينفعش يبقى لازم موسى نقول عنه ساحر ولازم موسى ذروني أقتل موسى ليه؟ لأن أصلح موسى خطر على فرعون هينزع عنه الثوب الباطل هيعريه هيخليه إنسان كحقيقته إنه جاء بالدعوة الخالصة موسى عليه السلام جاي بالدعوة الخالصة اللي هو إيه؟ أن يعبدوا الله ما لكم من إله ما ضيره لذلك كثير هذه المشكلة الأولى المشكلة الكبرى اللي هو, إيه؟ اللي هو تحرير الناس من العبودية للناس وجعلها لرب الناس سبحانه وتعالى قصة قصة ان السيادة المين من السيد من الامر من الحاكم من الرب شوف ربنا عز وجل ماذا قال قال سبحانه وتعالى فقال الملأ من فما قال المرء الذين كفروا من قوم قوم سيدنا نوح فقال برض الملأ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد اسمعوا يريد أن يتفضل عليكم هم هم الساده والباقي عبيد وبالتالي لما ياتي النبي ويقول لا الناس سواسية كأسنان المشط الناس سواسية إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش حاجة اسمها سيد إنما السيد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لا فيب... فيبدأوا يتهم الأنبياء بهذه التهمة يريدوا أن يتفضل عليكم ده هو عايز بأحسن منكم وأفضل منكم وسيد عليكم فالآية الأخرى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا سمعوا. وتكون لكم الكبرياء في الأرض طيب أن تكون أكبر مننا نحن تنزيعوا عنا هذه السيادة وهذه الكبرياء لذلك كتيه ده أكبر مشكلة الأولى أن السيادة المين من الآمر من الذي يستحق أن يذعن له ويخضع له من صاحب الكلمة من صاحب الحكم من له الأمر لما جاء الأنبياء سيدنا يستطيع لهم إيه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقين هو رب واحد هو آمر واحد هو سيد واحد سبحانه وتعالى الأنبياء يا جماعة دعوتهم ومنهجهم الذي جاءوا به هو المتسق مع الفطرة التي خلقها الله عز وجل هؤلاء الكفرة يريدون أن يعيشوا حياتهم حياة بهيمية شهوانية يأكلون ما شاء. وينكحون ما شاء ويفعلون ما شاء عندما تقول لهم الربا حرام لا مش يحبوك ولا يحبوا دعوتك لما تلوهم الزنا حرام مش يحبوك لما تلوهم الخامرة حرام الرشا حرام التطخيف في المكيان والميزان حرام قتل النفس بغير الحق حرام اللواط حرام حينئذ أنت تعارض شهواتهم تعارض أهواءهم تعارض نفوسهم الخبيثة تعارض إراداتهم لذلك لما سيدنا روت عليه السلام سيدنا روت ما الذي جاء به جاء بالتوحيد وجاء كذلك مع التوحيد لينكر هذا المنكر هذه الخطيئة الشعناء التي هي ضد الفطرة فلما نهاهم عن ذلك أتأتون الذكران من العالمين لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إيه الفجور ده؟ إيه النجاسة؟ إيه الخبافة دي؟ كان الرد يا جماعة أخرجوا آل لوط من قريتكم الاخراج أحد طرق العداء طلع بره التهجير القصري هذا أحد طرق العداء تهجيره طرده من بلدي أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا؟ ماذا فعل لكم لوط؟ إنهم أناسوا يتطخرون سيدنا شعيد عليه السلام لما جاء إلى قومه ونهاهم عن التطفيف في المكال والميزان وعن الإفساد في الأرض وأمرهم بالوفاء في الكيل والميزان ماذا قالوا؟ قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد وإنت عايزنا نلتزم بكلامك ونبني الاقتصاد بتاعك على الكلام اللي بتقوله لأ احنا هنعمل اقتصادنا باللي احنا شايفينه هتقولي بقى الربا حرام والغرر حرام والقمار حرام والتجارة في الخمر حرام وأكل الخنزير حرام وشرب الخمر حرام والسياحة العري والفسق والمجون ده حرام لا لا لا ما يفعش الكلام ده التعاليم دي هتمنع ان الاموال تتدفق إلينا وهتمنع ان احنا نستمتع بشهواتنا ونستمتع بما نريد فلا نريد هذا الدين وسنناصبك العداء لأنك جئت بدين يعارض شهواتنا. في فرنسا الحادثة الأخيرة دي لما طلع رئيسهم يتكلم وقابوا القانون المشهور قانون سموا قانون الانعزالية الإسلامية. أحيانا الكفار بيبقوا بيصرحوا بمضمون العداء عندهم اللي كثير ربما من المسلمين لا يتفطن إليه. هؤلاء أفصحوا عن الأمر. القصة فين أنت عايش في فرنسا عايز تعيش في بلاد أوروبا البلاد دي عايشة اللي عايز يعمل حاجة يعملها النهاردة حقوق الشذاذ منتكس الفطرة أصبحت حق طبيعي تدعو إليها حتى الكنائس طيب أنا لما لقي فيه شرزمة من المجتمع حتى لو كانوا خمسة مليون ستة مليون سبعة مليون مسلم منهم جزء بنات لسه حتى الآن مصرين على الطرحة اللي انتو بتسموه حجاب المجتمع كله ماشي العري موجود ودي مصممة تداري شهرها ما تلبسش حاجة علينا يخش الشغل لا انا بشربش خمرة ليه أصل ديني حرام نحط له أكل وفيه خنزير لا أصل الخنزير حرام مصر انه يصلي بيبحث ويدور ويفتش انه عايز معاملات إسلامية ما فيها شربة عمال عمال عمال, عمال. إيه الانفصالية دي؟ إيه الانعزالية دي؟ هو أنت يعني الطاهر بس؟ هو أنت الوحيد اللي عايز تبقى إنسان طاهر؟ هو ده كله ممنوع لإيه؟ فإما أن تذوب في المجتمع ويكون الدين مجرد طقوس روحية داخل المعبد أو داخل المسجد بينك وبين الإله اللي بتعبده تطلع برة تعيش زينا تاكل أكلنا تشرب شربنا تتعامل معاملاتنا ما تقولش على الحرام حرام لا تسكت وتعيش زي الناس هي دي قصة يا جماعة هذا هو الأمر برمته إن الدين لما تعارض مع شهوات هؤلاء القصة من الشخصية القصة مع الدين والمنهج اللي جابي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا هم مش عدوا مشكلة في الإسلام كإسلام بشرط إن الإسلام ده ينزع من حقيقته ممكن تسميه كده؟ الإسلام النسخة الحديثة النسخة الحديثة المعدلة حينئذ لن يسبى نبي الإسلام إذا نوسي بهذا إلى هذا النبي لكن قالنا لهم أن يفعلوا عصنا ربنا حافظ دينه حتى لو وجد المرجفون الكذابون الأفاكون اللي يلبسوا على الناس دينهم ويقولوا للناس دين غير الدين هيبقى القرآن معصوم فأي حد يفتح القرآن هيجد الآيات بتقول وبتتكلم وبدون تحريف قدروا يعملوا ده في التوراة قدروا يعملوا ده في الإنجيل فأصبح الأديان الموجودة ممكن تجد القس يجوز مرأة لمرأة وراجل لراجل القس في قلب الكنيسة لكن احنا حتى لو وجد مخذول فعل ذلك جنبات الأرض مصاحف القرآن الكريم في جنبات الأرض في صدور الأطفال وصدور النساء سيفضحونه ويقولون عنه أنه أفثاك كذاب أثيم ليس هذا دين محمد بن عبد الله إذن سيعتدى على محمد وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لماذا يعدونهم كما قلت لأن هذا يخالف أهواءهم أهواء هؤلاء الناس قامت على الظلم قامت على إن, أن في سادة وفي عبيد عندما يقف محمد صلى الله وسلم ويرسي هذه القاعدة ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كان لازم يعاد الدين ده لما امرأ من بني مخزوم يصر محمد صلى الله عليه وسلم على قطع يدها وهي المرأة الشريفة الحسيبة النسيبة هذا أمر لم يكن يعرف في الجاهلية في الجاهلية كما قال صلى لما قبل الجماعة اليهود عشان يقيم حد الراجل وقال لهم الحد ده موجود عندكم في الكتاب بتاعكم بس انتم اللي كذبتم وانتم اللي دلستم وانتم اللي غيرتم حكم ربنا سبحانه وتعالى ثم سأل أحد كهانهم وده أخوه هو ده الشاهد قال له ناشدتك بالله الذي نجى موسى بن عمران من فرعون نجى موسى ابن عمران من فرعون هل تجدون الرجم في كتابكم؟ الرجم ده موجود عندكم ألا وش موجود؟ فقال أما وقد ناشدتني بالذي نجى موسى من فرعون اللهم نعم آه موجود طب ليه بقى؟ ليه لما نفتح التوراة نجد أن الحكم ده معمى ومخبأ عن الناس وحكم جديد وهينسب لربنا وينسب لدين دي ربنا الحكم الجديد كان يبقى الحكم النديم الرجم الحكم الجديد نحط شوية سواد على وشه كده ونشهر به نفضحه يعني نعيره حاجة مقبولة ما فيهاش تلف النفس الرجم ده فيه موت قال له إنه لما كثر الزينة في أشرافنا آه هي دي قصة الزينة يا أخوانا كمعصية فيه معاصي كده بيسموها العلماء معاصي أهل السفول لا يفعلها إلا السفلة يعني لما يعني قالت المرأة سمعت هذه الكلمة أن الزنة حرام قالت أوتزني الحرة يا رسول الله لا يعقل أن امرأة حرة شريفة تقبل هذا ضد الشرف لكن بيقول الرهد بيقول لما كثر الزنة في أشرافنا قلنا هلما فلنضع حدا نستطيع أن نقيمه على الجميع على الشريف والوضيح انا مش هينفع اجيب ابن الباشا وارجمه مش, هي... مش هيقبل دي وكان لهم قدر خلاص نعمل ايه نغير الحكم ده اللي مزعل الجماعه دول اصحاب الاموال واصحاب الواجهه والسلطان ونجيب حكم كيوت حكم كده مدر حكم يتماشى ويتماها مع الوضع القائم هذا هو مربط الفرس لا هذا الدين دين العدل لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح لما جاء جماعة منهم اعترضوا كده اعترض قالوا يعني طب إحنا ممكن نقعد مع محمد عليه الصلاة والسلام بس في شرط أن يطرد الجماعة الفؤر دول تعرفون أن من السابقين إلى الإسلام بلال بن رباح الحبشي وصهيم الرومي وكانوا من فقراء المسلمين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 قوم نوح قالوا كل أول وردو وَمَا نَرَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَانِيَ الرَّأِلِ نقعد مع الأراضي الدول نؤمن زي الأراضي الدول لا لا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون هذا الكبر الذي في نفوسهم إن إزاي يتساوى الناس لا في ديننا يتساوى الناس يتساوى الناس كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ذاك كان السبب الاول ان الدين ان المشكله مش مشكله شخصيه يا لا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا واذا لاتخذوك خليلا يعني تتحول العداوه بشرط أن أنت إيه تتحول عن هذا الدين السبب الثاني الكبر والحسد الكبر والحسد يعني الكبر والحسد إنسان متكبر يعني يعني يرى نفسه كبيرا وبالتالي هو عنده أنفة أن يتبع هذا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ذو نسب كان ذي نسب في قريش من بني هاشم الا انه كان فقيرا وكان يتيما فلما نزل الوحي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه عليه الصلاه والسلام انف ساده قريش ان يكونوا اتباعا لهذا النبي قالوا أنحن نتبع يتيما عبد المطلب لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مكه والطائف <تبش> ارته يعني محمد هذا اليتيم يتيم عبد المطلب الفقير المسكين هناك من هو اشرف منه نسبا واكثر منه مالا واعز نفرا هناك الوليد ابن المغيرة سيد اهل مكه هناك عروه ابن مسعود الثقفي سيد الطائف اه ده ماشي هذا ماشي انزل عليه الذكر من بيننا هي دي المشكله يا جماعه قرآن يحدد لك الداء أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر الله يعني هو عشان هو الذكر نزل عليه بأكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ربنا قال في الآية ربناهم أهم يقسمون رحمة ربك وربنا لما لازل الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته اليهود يرمع مثلا اليهود كانوا يستفتحون عندما يحدث منهم وبين أهى العرب مشكلة يقولون ان هذا الزمان زمان آخر الأنبياء وسيخرج فينا نبي ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم الموعود رب الآن كده وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اليهود لماذا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لي رب حسدا من عند ألف سنون المغرب من شعبة كان خاله أبو قهل فبقصة عادنا بيقولون أنه سأل مرة يعني خاله أبو قهل لأن كان كافر قبل الإسلام قال له يعني لماذا لا تتبعون محمدا أكذاب هو هل هو كاذب قال له ممتهى الصراحة كده والوضوح قال له هؤلاء بنوا عبد مناف سقوا فسقينا وفعلوا وفعلنا وأطعموا وأطعمنا يعني وأطعمنا يعني بقول كل ما يعملوا حاجة من الأشياء اللي فيها الشرف ليهم في مع الحجيج أو مع الناس يناروا بها شرفا نساعر إحنا كمان ونعمل الكلام ده حتى قالوا منا نبي فأنا لنا هذه دي لما قالوا منا نبي ان لنا هذه يقف في بعض الروايات حتى إذا كنا كفار سيريهان قالوا منا نبي فهذه التي لا نستطيع هنجيب نبي منين هنخترع نبي عشان كده ربنا قال, قال قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الكبر والحسد صفية بن تحية بن أخطب بتحكي عن أبوها وعمها إن هم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجي المدينة لما هاجر إلى المدينة ورأوه سأل أحدهم الثاني عمها وابوها واثنين من كبار اليهود قال أهو هو هو ده اللي جي وصفه في التوراة قال هو هو بوصفه ونعته هو ده محمد اللي موسى بشر به قالوا هتعمل إيه قال له والله ما بقيت لا حاوله قلتنا بلا هتعديل إيه؟ الحسد يطلع النبي بن العرب إحنا شعب الله المختار احنا أفضل أمة كنا مستنيين أنه يطلع من بني إسرائيل تنتقل النبوة من أولاد إسرائيل إلى أبناء إسماعيل وإحنا النبي مبقاش معنا؟ لا لا لا سنكفر عداوته والله ما بقيت الكبر والحسد هذا الذي حملهم على ذلك ده السبب الثالث السبب الثالث الجهل بدعوته صلى الله عليه وسلم وبه عليه الصلاة والسلام كثير من الناس هم, هم الاتباع هم الأتباع للمتبوعين وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل في جماعة اسمهم السادة أو أصحاب الرأي أو اللي بيوجهوا الرأي العام وناس تانية المتلقون اللي بتلقوا إيه يعني إيه الكلام بتاع الناس دي الناس دول اللي هم الأتباع دول بيحدث لهم عملية تشويه وتضليل وتجهيل تاني كده تحدث لهم عملية تشويه والتجهيل والتضليل من مين من قبل مين من قبل الساده اللي مصالحهم متعارضه مع الدين ده احنا نقول الاول سبب ايه المشكله الكبيره ان الدين اللي جاء به الانبياء او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم واستكبرتم ففريقا كذابه وفريقا تقتلون لما جاءت دعوه الانبياء تخالف الهوى وتؤرق مضاجعه وتنهي هذه السيادة الزائفة وتجعل السيادة والحكم لله عز وجل قالوا لا ما هو الناس لو عرفت الحقيقة الناس لو عرفت الحقيقة الناس لو عرفت الـ الـ الـ الوضع على حقيقته سيتركون فلابد نحن نحول بينهم وبين أن يعرف هذا النبي وبين أن يعرف هذا الدين إما أن نجعلهم في جهالة عن تجهيل الناس أو تزييف الوعي أو تشويه الصورة عشان كده قالوا إيه فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن واحد اثنين والغوا فيه لعلكم تغلبون الأول حول بين الناس وبين أن يسمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم لأن الحق عليه نور الحق عليه نور يوافق الفطرة السوية ما أن يسمعه الإنسان المتجرد حتى يدخل إلى قلبه لذلك لابد أن يحال بين الناس وبين سماع القرآن وإن سمعوا عن القرآن أو عن هذا الدين يبقى احنا هنوصلهم اللي عايزين ويوصل اللي هو الصورة المزيفة الصورة المشوهة عشان كده أشاعوا قالوا لابد أن نتفق على كلمة نقولها في محمد صلى الله عليه وسلم محمد صادق أمين هنقول للناس إيه بيقول قرآن بيقول كلام بيدخل إلى القلب فهلما فلنجتمع على كلمة نستطيع أن نقولها لأهل الموسم ناس جايين يحقوا بيت الحرام وهيسمعوا أن محمد موجود بروح يرد نفسه على الناس فماذا سنقول يبقى نحول أولا بين الناس وبين محمد فلا يسمعوا عنه ولا يسمعوا منه ثم نشوه صورته عند هؤلاء الناس قصة عجيمة جدا يحكيها الصحاب الجليل الطفيل بن عمرين الدوسي الطفيل بن عمرين الدوسي كان سيدا في قومه قبيل الدوس وكان شاعرا عاقلا نبيلا جاء إلى مكة ليعتمر أو ليحج وكان كفار خريش عملوا كده جهاز معين مجموعة من الناس مسؤولا أن أي حد ينزل مكة من قبائل العرب فورا على وجه السرعة يذهبون إليه بادئ ذي بدئ ذي بسميك هذا بتاع قريش فيجلسون معه قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعطونه صورة أولية عن محمد ودينه إيه بقى الصورة تعالوا شوف يعني ماذا هو نفسه بيحكي يقول إيه يقول جاءوني فقالوا يا طفيل إنك قدمت بلادنا فهذا الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا فرق جماعتنا وإنما قوله كالسحرة يفرق بين المرء وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وزوجته وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه شوف التشوير عمل إزاي؟ يقول فوالله ما زالوا بي يقولون هذا الكلام حتى وضعت في أذني الكرسف الأطن حاشوا دانوا أطن عشان ما يسمعش أي كلمة من النبي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما ذهبت إلى الكعبة أطوف كان الناس بيقرأ القرآن قال فأبى الله إلا أن يسمعني بعض القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدماغه شوفوا الرغم من حملات التشويه الموجودة في الغرب الغرب الآن هؤلاء الرأسماليين الذين يعبدون الناس لشهواتهم ولفروجهم لأن اتجارة الدعارة واتجارة الخمور واتجارة المحرمة واستعباد هؤلاء ومص ثرواتهم ومص خيراتهم عليها يعيشون فلو الناس فائت وعرفت الدين كل هذا سيزول فلابد أن يحال بين الناس وبين دين الله عز وجل فحملت تشويه خطيرة جدا لدين الإسلام دين الإسلام يعبر عنه عندهم يشوه في الغرب الصورة المنقولة لكثير من عوام الناس هناك عندهم أن هذا الدين دين البربر دين البربرية، دين الهمجية، دين الشهوانية، دين استحلال الفروج، دين قطع الرؤوس، دين كذا ودين كذا وتهم معلبة مغلفة شكله لكن الإرهاب الإسلامي الراديكالي هو عايز يصور له الإسلام على أنه وحش كاسر، ناس لا يقبلون التعايش ناس يعتدون على الصغار والأطفال ويستعبدون النساء وأهمهم الفروج وخلاص علم جهلة علم على مجهلة على معايشين على موائد الغرب كلام اللي هو الموجود في الغرب يقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعض, بعض القرآن الكريم فتجد كثير من أهل الغرب النهاردة برغم هذا هذه الحملات الخطيرة في تشويه الدين الإسلامي عندهم إلا أن الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره يرسل الله عز وجل من جنده من يبين دينه ويطنه إلى الناس هذا الأمر أخواننا ليس حديثاً إنما حتى أيام فرعون شوف فرعون ده مين فرعون؟ فرعون هذا على مرأة ومسمع من الجميع يقتل الأطفال الصغار في فساد في الدنيا أكثر من كده يعني واحد بيستحل دماء الأبرياء قال لهم في يوم الأيام إيه؟ قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يقول لهم أنا عساة الموسى طب ليه عساة الموسى ليه قال له صراحة أنا خايف أنه هو يبدل دينكم أو أنه في الأرض الفساد دراج المفسد هذا مفسد بقى موسى الذي لم يروا منه أي سوء ولا أي نقيصة أصبح مفسد وأنت يا فرعون يا من استحللت دماء الأبرياء الأطفال الرضع أنت اللي هتخلي موسى تقضي على موسى وبقى موسى رأس الفساد حملات التشويه حملات الانتقاص تغيير الحقائق وتزييف الحقائق لذلك أيضا سيدنا ثمامة بن أساني رضي الله عنه وأرضا كان كافرا فلما أسر وقع في الأسر روبط في إحدى سوار المسجد ثمامة لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاشره ولا يعرف أخلاقه ولا يعرف سجاياه ولا يعرف أي شيء عن هذا الدين فالنوع سلم مرة عليه فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم لو أتلتني أنا لي من يأخذ بثأري كان سيدا في قومي وإن تنعم تعفو يعني وتنعم علي بالحرية تنعم على شاكر وإن تريد المال أعطك لو عايز فلوس أنا عندي فلوس كتير فلم يرد عليه فاليوم الثاني سألنا نفس السؤال ما عندك يا ثمامة؟ قال له ما أجبتك به في الثلاث حاجات في اليوم الثالث ما عندك يا ثمامة؟ قال له قد أجبتك يا محمد فقال حلوه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم ثمامة أسدأش فذهب فاقتسل وأسلم وعنت إلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي بقول له أنا ما كانش حد في الدنيا أكثر مغضا لي أن أراه إلا أنت ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي الله أكبر ولقد كان دينك أبغض الدين إلي فلقد صار دينك أحب الأديان إلي وما من بلد أبغض إلي من بلدك ولقد صارت بلدك أحب البلاد إلي الرجل الذي نعصم كان يرجع مرة من غزوة فالمهم وكان نائما صلى الله عليه وسلم يستظل في ظل شجر أو عضاه وجاء رجل من الكفار فاستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأيقاظه فقال يا محمد من يمنعك مني استفعى الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من يمنعك مني عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم الله فارتجف الرجل وسقط من يده السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الآن من يبنعك مني ومعه السيف والرجل أعزل قال حلمك وفي رواية قال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه فلما رجع الرجل إلى قومه ألومبه قال لقد جئتكم من عند خير الناس الله أكبر السؤال بقى الجوهرح لهم أكبر أسباب مناصبة الكفار العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام لهم أول سبب أن الذي جاء, جاء به الأنبياء هو سبب المعاداة أن الدين والمنهج الذي جاء به هو الذي يخالف شهواتهم ويخالف ملذاتهم ويزين عنهم السيادة الباطلة ويجعل الحاكم الآمر الذي له الأمر والحكم الله خبرك وتعالى ان هذا الدين يعارض شهواتهم وملذاتهم ودنياهم الزائفة سبب أول سبب الثاني الكبر والحسد السبب الثالث الجهل بهذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء على معادات النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصورة كانت مشوهة ما واجبنا نحن إحنا وجبنا أن نعزر النبي صلى الله عليه وسلم وتعذير النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤازرته هو نصرته صلى الله وسلم الا تنصروه فقد نصره الله النبي احب الينا من انفسنا اموالنا واولادنا وازواجنا واهلينا الله عليه وسلم ويؤلمنا غايه الالم ان يتعرض زنديق للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بالاشاره نفديه بارواحنا صلى الله عليه وسلم لكن لا يكفي هذه الحراره يا جماعه لازم نحول هذه الحراره الى عمل ميداني نحن أمة عظيمة جليلة مجيدة ملآنة بالعقول والأفكار والطاقات المهدرة لنتخذ هذا الحدث سببا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيصال دعوته النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا أمانة إرثا عظيما هو هذا الدين قلت لكم أن العداوة ليست عداوة شخصية إنما العداوة مع هذا المنهج مع هذا القرآن مع هذا الوحي مع هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجبنا أن نذهب بهذا الدين بس تخلي بالك نذهب بهذا الدين بحسنه وجماله وبهائه بالصورة الناصعة التي جاء بها القرآن الذي لم يحرف وكما وضحها وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق كل أمة بلغتها بأبين لسان وأعظم بيان اقول تاني ايه واجبنا جماعة واجبنا إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغ هذا الدين الذي لأجله ناصبوه العداء سيظل في هذا الكون من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم لكن واجبنا نحن أن نحاول أن نصل بهذا الدين ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة شوف هذا الدين من قبل صنفين أهل الغلو أهل الفكر السقيم الذين لم يثقهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه في إبلاغ هذه الدعوة يدعو الأسلام الأربياء بالحكمة والمعافظة الحسنة لم يفقه ذلك وبين أهل التقصير لما تسمع شاب أبلني يدرس في ألمانيا في قليلة الطب يقول يتخيل أن في شارع مشهور في إحدى معرفش المدن الألمانية اسمه شارع العرب اسمه كده شارع العرب كل هذا الشارع مشهور بالدعارة يأتي إليه العرب للأسف الشديد أبناء المسلمين حتى يفعلوا هذه الفواحش انا لو ألماني إنسان ألماني وأشوف هذا الكلام ما هذا أفعل إذن إحنا واجبنا أن نصحح المفاهيم أن نحمل هذا الدين بس أقول نفهم الدين صح ليس في ديننا سوء إحنا كل دين عظمة كل أحكام ديننا عظمة حتى الطلق مثلا كل الأحكام الشرعية التي تتعدد حتى لا يوجد حكم في ديننا إلا وكله عظمة لكن أحيانا بعض الناس لسوء تصورهم ولضيق عطنهم وعدم فهمهم دين الله عز وجل يبدأ يشيل دين للدين ويشيل دين للدين الدين. الدين مش محتاج تزويق الدين مش عروصة شكلها وحش فبنحط لها مسحيق لا الدين لا يحتاج إلى أن نزخرفه إلى أن نزينه هو أصلا حسن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في منتهى الصدق ومنتهى العدل وذلك دين القيمة ذلك الدين القيم دين القويم إن ربي على صراط المستقيم مهمتنا بس إن إحنا نفهمه كويس نفهمه صح ثم نبين حسنه لكل قوم بلغتهم أنا قرأت تقرير تقريبا يقال على الأرض تقريبا سبع تلاف لغة طبعا في لغات المتكلمين بها قلة وفي لغات المتكلمين بها مئات الملايين لو قلنا مثلا إن في خمسين لغة أعدادهم كبيرة من الناس خمسين من سبع تلاف هل إحنا استطاعنا أن إحنا ننشر, ننشر هذا الدين بخمسين لغة يعني نحسن الحديث عن الإسلام يا جماعة أنا أسألكم إخواننا اللي معي الآن على البث أو بيسمعوا ويسمعوا هذا الدرس بعد ذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب لما عمر بن العاص راح الحبشة ويفه قدام النجاشي وتكلم عن الإسلام بكلام مش كويس عمر بن العاص ولم يكن أسلم بعد وقال الملك. أدهم لي بقى دول جماعة يعني مش مصبوطين والكلام ده فالملك قال له حدثني عن هذا الدين إيه بقى استطاع جعفر في أربع سطور أن يلخص هذا الدين وعظمته وبهاءه وجماله فأربع سطور أنت لو أعدت مع واحد مش مسلم عربي أو غير عربي تقدر تبين جمال الإسلام ومحاسن هذا الدين هل تستطيع أن تصف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تتكلم بحديثين ثلاثة عن شجاعته، عن حيائه، عن كرمه، عن عفوه، عن نبله، عن صدقه، عن عفافه، عن وفائه، عن أمانته، تقدر تتكلم، ترى تقول حتى بالبلد ترى تتكلم عندك معلومات عنه صلى الله عليه وسلم، عندك معلومات عن هذا الدين والعظمة بتاعته والجمال بتاعته, بتاعته والمحاسن، إحنا محتاجين يا أخونا، يا شباب، يا أخوات، محتاجين عشرات الالاف. من أصحاب العقول النيرة والقلوب المحبة التي فعلا تشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وتحب هذا الدين فتقوم بواجبها جميل جدا نحن نعمل هاشتاجات وجميل جدا نحن نقول نفديك بأروحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميل جدا لكن وجميل جدا جدا المخاطعة وجميل جدا كل هذا حسن لكن مهم مع هذه الأشياء أن يكون عندنا دور بنائي دور بنائي فعال هؤلاء الذين جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا هذا الدين وجهلوا أحكامه وحسنه ووصلتهم صورة مشوهة لابد أن نحسن عرض هذه الصورة لكل قوم بلغتهم وبأحسن بيان وأنصعه وأعظمه وأطيبه يعني أصلت عليكم لكن كان هذا الذي أردت أن أتكلم عنه لماذا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا عادوا الأنبياء من قبله عليه السلام وما واجبنا نحو نحو هذا الواء الأمر الذي يلزمنا شرعا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقارو السلام وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا عليك وأن يحشرنا في زنرة النبي صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته